وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنۡ خَلَقَكُم مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَتَشَرَّدُونَ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوابكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ومن آياته اَمَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُ مِنَ الْفَضْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيُحْيِيهَا بِهِ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 وهو الذي يبدأ الخلق كما يعيده وهو أهوان عليه وَلَهُ المثل لعنى في السماوات والأرض وَهُوَ العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك من شركاتكم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 وإن تصبهم سيئة بما قدم تيديهم إذا هم يطلعون أولم يرون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يومون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 يَأْمُرُ إِلَى الصَّدْعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ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 تقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا, سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ أَي يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْدِسِينَ أَوْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ صَرْصَرًا لَّظَىٰ مَا لَهُ مِنْ بعده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 لِمَفًا وَلَئِن جِئْتَ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الذين, ليقول الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ كَذَلِكَ يَضَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ